وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ولتعلن علوا كبيرا كَبِيرًا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 الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل إنا هارا فمحونا آية الليل وجعلنا آية, مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا, ولتعلموا عدد السنين والحساب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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما, فلا تقل لهما أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وقل لهما قَوْلًا كَرِيمًا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 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله إلها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا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 وربك أَعْلَمُ بمن في السماوات وَالْأَرْضِ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قلوا ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أهاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال آه اسجد لمن خلقت طينا قال ارهيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤله إِلَّا رب السماوات وَالْأَرْضِ بصائر وَإِنِّي لأظنك يا فرعون مثبورا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 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يبكون وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلُوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا